بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا فلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما ثواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكها وقد خاب من دثها كنّا ثمود بطغواها إذ انبعث أشقها فقال لهم رسول الله لا قت الله وتقياها فقال لهم رسول الله الله